Allah'ın adıyla. Aleyküm selam. Tevbe ya. صيغة المستقيم صيغة الذين أنعمت عليهم غير YA ZIKRUM BI GIM MUHDATHIN INNA ISTAMAU WA DHIN'ABUN LA YA TAQULUBUM ILLA جنت موسع من يعلم في السماء والناظم هو السميع العليم هجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يؤمنون الطعام وما كانوا خالبين ثم صدقناهم الوعد قَدْ هَزَلَ إلَيْكُمْ كِتَابًا فِي نِسْكُهُ كُمْ أَفَنَّتَقِنُونَ وَكَمْ أَصَلَّنَا مِنْ الطَّحِيَةِ كَانَتْ غُرْمًا أصرفتم فيه ومسات لكم لعلكم تسألون على عين لا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دواه حتى يجعلنا من قصيد wa ma khulq ala sabah wa al-ard wa ma beyna huma la imin ma khulqan huma ma adamu feda muazam. Velekum al-yum, velekum al-ayn minna tasifun. Velekum al-fil s-ma-wat يسمحون الليل أننا على يفتحون أمتخذوا آلهة من الأرض يوشرون لو كاد فيني ما آلهة إلا الله لفسدت فسمح الله أن يضمن العرش أن ما يصف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أمد خذوا منهم سَنُعْلِنُ قَوْلَكَ رَسُولَ اللَّهِ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَا Şeytini müşrik olur, ve beni yığıl منهم. İniğir adam diyor. Beni falan السماوات والأرض كانت عرض قلبه ففتحناها وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يجيب وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عن آيَاتِنَا والذي خلق الليل أن لها هو الشمس والقبر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن التفهم الخالدون كل نفسي سَنَمَوتُ وَلَمَنُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ تَنْتَظِرُونَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا أَخَذَ الْأَمِينُ كَفْرًا إِن إِلَّا هذا الذي الْكِتَابَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ خلق الإنسان من تِجَارَةً لَّن آياتي ۚ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ sadıkîn la'a'nallazîne keferû kîdâ la yakfûn 'an mujrimînna a'ûdû min ve fakat onlar, falan yaslamıyorlar فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ <سؤال> وَكَمْ مِنْ دِيَارٍ اسْتَوْكَدْنَا فِيهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أشحبون بل متعنا هؤلاء وأبلاء حتى قان علي من الره أ فلا يعون أن نأتي أو ضنا قصما من أضعافنا أفرموا الغالبون قل إنما سوء الصوم دراء اذا ما يداهره ولا ان مسهم نفحه من علام خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ شَيْءًا وَإِذَا هُوَ كَانَ بِخَالِقِ أُمَّةٍ مِّن خَضَلٍ نَّتِيراً بِهَا وَكَانَ صَابِتًا أَسْمِين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَلَاءَهُ وَبِالْقُرْنِ الْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعد مشفقون وهنا لكم مبارك أنزلنا